بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت علم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول أن ما مال اللبذا أيحسب لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما ادراك من عقبه فتك او اطعام في يوم ذي مَسغَب يتيما ذا مَقْرَبٰ او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آل Weer het niet omdat we نار مؤصدة